بابا كريل اسمر وضيع الناس شايفه لو صلى صلى يسمعها الله ويسعها الناه اوه خلاه في لام جدعش قلبي شفا عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإن المعاش كان زي الأب الكل يتيم بسيط وعظيم وخدوم وكريم متواضع زاهد صامت وحكيم بيحب الحق ومش غشاش، قلبي شفاف في الطاحونه عاش عرف بيصلي كتير وفي يعمل خير وحياة قدوا وإني المعاش لو كان قلبك مليان بجراح اول ما يصلي لك ترتاح تتعزى وتشعر بالأفراح وتقول انا همي راح وما جاش قلبي شفاف في عاش عرف إن العالم ده ما بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته وطوده وانجيل معاش ده طباوي وبيحب بخلاص حب مقدس مش زي الناس اللي شاطرين في كلام وخلاص البيت من غير حب ما يعلاش قلبي شفاف في الطاحون عاش عارف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته bau in dil